الجديد أتربصون لكم فإن كان لكم تتهم من الله قالوا ألم نكن معكم قالوا ألم نكن معكم وإن كان الجافر مرصيب قالوا ألم نستمر عليكم ولم الله يحبب يوم القيامة وليل